شبكة الملتزم نت الإسلامية تقدم يا أمتي وجب الكفاح فدع التشدق الصياح يا أمتي وجب الكفاح فدع التشدق الصياح ودعيت قاعس ليس ينصر من تقاعس واستتر ودع الرياء فقد تكلمت المذابح والجروح كذبت دعواته الى السلام فلا سلام ولا سماء ما على الطلول ولا النواح لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح إنا نتوق لألسن على أيدي الفصاح يا قوم إن الأمر جدٌ قد مضى زمن البزاح سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم روص راح سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطار فسادا في الديار كأنها كلاء مباح عاد الصليبي هنا ثانية في البطاح عاثوا فسادا في الديار كأنها كلاء مباح عادوا عاد وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاح كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح زبحوا الصبيل وأمه وفتاتها الوشاح ذبحوا الصبيل وأمه وفتاتها ذات الوشاح لم يستحق دم ودم سفحوه في صلف وقاح عبثوا بأجساد الضحايا عبثوا بأجساد الضحايا في انتشاء وانسراح وعدوا على الأراض وعدوا على الأراض لم يخشوا قصاصا أو جمالا كيف يكاد في وضح الصباح رايت اقصانا وما ادمن العدو وما استبى رايت من جراء رايت ارض الانبياء ما تعاني من جراح ما تل اسمي الف الف مليونك واين واحدا أغذو بهم في كل ساح من كل صاف الروح يوسف أن يطير بلا جناح ممن يخف إلى صلات الليل باديا ارتياح ممن يعف عن الحرام وليس يسرف في المباد لنغي ذي الميلاد لا بد من صنع الرجال ومثل وصن السلاح لا تصنع الأبطال إلا في مساجد الفسح في روضة القراني في ظل الاحاديث الصحاح ورق تذليه الياح يا أمتي صبر يا أمتي صبر يا أمتي صبر فليلك كاد يسفر عن صباح الليل إن تشتد ظلمته نقول والفجر إن يبزغ والفجر ان يبزغ فلانوم وحي على الفلاح على الفلاح على الفلاح من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفار شبكة الملتزم نت الإسلامية